سووا صفوفكم و س د و ا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا أ ك ث ر إ ل ا هو معهم أ ي ن م ا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله بكل شيء عليم الم تر إ ل ى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقول في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ي ص ل و ن ه ايها فبئس ا ل م ص ر يا ي أ الذين آ م ن و ا إ ذ ا تناجيتم فلا تتناجوا ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول 「私 تناجو 知って欲しいもの ت ق و て و ا いものを知っ ل 欲しいものを知って欲しいものを知って ا しいものを知って欲しいものを知って欲しいものを知って欲し انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آ م ن و ا وليس بضارهم ر شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا, فافسحوا يفسح الله لكم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 「あなたの手を借りてくれたら」 النابلسي ل ل ع ل م ا ل ا س ل ا م ي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 يَا موسوعه النابلسي ل ي ع ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل إ س ن ى الله م و ش ف ق ت م أ ن ت ق د م و ا ب ي ن ي د صدقات ي نجواكم فإذ ل م ت ف ع ل و ا ت ا ب ا ل ل ه ع ل ي ك م ف أ ق ي م و ا الصلاة